الإفلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 فيضل الله من, يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Wallah Kode Arunsalna Musa Biyatina, en Achri Genkauma Kamina Volumati Ilan Nuri Wada Kirhum, Wada Kirhum Biyamilla. وفي ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم Iz aan jacom min alif irgoun yasumun kum sou al ghabab, wydabpoun abnaakum nisaakum. Why is It yourする van je God above? Als Godустree. Om u Jeiberat u,ری ik geï paha we zijn er in أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وثمود وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الله جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به en dan leren we van van het begin Dunu bikum Wayu Ila Ajalim illa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 للمؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 Oelens kinen, cumulatum, ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب وليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف Layapodirunemim, kasaburalachei, velike huwakbalalulberg. Alamtaaran, alamtaaran, alamtaaran, alamtaaran, alamtaaran, alamtaaran, alamtaaran, alamtaaran, إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا Fakalagburafa, uli la dinastakbaro, inna kunna la قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محين وقال الشيطان لمما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم ik in. u ik hier ben, maar ik wil u niet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 en juffen van wat we hen gaven, en niet openlijk, maar voor het komst van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 en dat is ook een van de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 وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم en niet op Allah van iets in de terre of in de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 ربنا أَوْزِعْنَا لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا وَالِدِينَا الله غافلا صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنَا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وَأَنذِرْ الناس يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أخرنا إلى أجل قريب قَرِيبٍ we zijn niet tevreden over dezelfde dag. We niet wa tum in msaakin die zijn verlamd aan zichzelf en we hebben je laten zien hoe wij Wa in deze zon moet je ook in het leven gaan. En in يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسماوات وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ القهار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ Sarabiluhum min qatiran wa taushajuhum al-naar. Lijaze Allahu kalla nafsim Itul is een de wet,请 te Savearen tegen haar en die weten, datливо